تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن فيه وجعلنا لهم سمعا وَجَعَلنا لَهُم سَمعاً وَأَبصاراً وَأَفئِدَةً فَمَا أَغنى عَنهم سَمعُهُم فَمَا أَغنى عَنهم سَمعُهُم وَلا أَبصارُهُم وَلا أَفئِدَتُهُم إِن شَيْئاً إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلية بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا حُنْصُتٌ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُذْدِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ذنوبكم ويجركم, ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَائِكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهنك إن القوم الفاسقون الله أكبر